في تدارس كلام ربنا سبحانه وتعالى من خلال القراءة في كتاب مهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير وقد توقفنا عند الآية الخامسة والعشرين عند الآية الخامسة والعشرين من سورة البقرة ونكمل من قوله تعالى في الآية السادسة والعشرين إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وقبل ذلك نسمع إن شاء الله القراءة عند أخينا أبي عبيدة المقرر تدارسه إن شاء الله تعالى فليتفضل جزاه الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي ان يضرب مثلا بعوضة فما تقهاب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 الذين ينقضون عهدا. جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم، تقبل الله منا ومنكم صالح العام. طيب هذا الأمين وياك يا حبيبي، هذا الجزء المقرر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى قال المصنف قال الله تعالى إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرة ويهدي به كثيرة وما يضل به إلا الفاسقين قوله قال وقوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا, مثلاً في سبب نزولها قولا أحدهما أنه لما نزل قوله تعالى ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كما في صورة الحج وهي مكية ونزل قوله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا في صورة العنكبوت وهي صورة مكية قالت اليهود وما هذا من الامثال فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس والحسن وقتاده ومقاتل والثاني أنه لما ضرب الله المثلين وهما قوله تعالى كمثل الذي استوقد كمثل الذي استوقد نارا وقوله أو كصيب من السماء قال المنافقون الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثل فنزلت هذه الآية رواه السدي عن أشياخه وروي عن الحسن ومجايد نحو وقوله تعالى أن يضرب مثلا قال ابن عباس أن يذكر شبهة طبعا هذه تستفيد منها فائدة مهمة في سبب النزول هنا والعلم بالسبب يورث العلم بالمسبب وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت هذه النزول وذكر جاء هذا أيضا عن علي بن بن طالب رضي الله عنه فثقون لي سبب النزول هنا ماذا قال المنافقون قالوا الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال اليهود يقول الله أجل وأعلى من أن يضرب أمثالا بالذباغ والأنكبوت فهذا التكذيب الناجم أو الحاصل منهم هو بعثه ما ظنه تنزيها فمثل القصة كيف يعني هم يظنون أنفسهم ينزهون الله يجلون الله يعظمون الله يعلون من قدر الله تبارك وتعالى في أنفسهم حينما يقولون الله أعلى وأجل أن يضرب مثال بالذباب والعنكبوت والآخر يقول الله أعلى وأجل أن يضرب مثال بالنار والماء ونحو ذلك تكريبا لما أنزل سبحانه فكانوا كفارا ومنافقين فهذا يفهمك أن من كان كفره كما يقول عبد الرحمن مهدي من جهة التعظيم ليس من معذور يعني واحد يقول الله أعلى وأجل أن يصف نفسه بيد والرجل أو بالاستواء أو بالعلو أو بالاستواء على العرش، نقول هذا كافر لا يقول قائل هو يريد التنزيه واراد التعظيم وهل كفر كما قال عبد الحمد مهدي من كفر إلا من جهة التعظيم وبلال بن سعد يقول سيأتي أقوام يعظمون الله حتى يكفرون به وهم الجميع إذن التعظيم لابد أن يكون على ما أراد ربنا على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما إذا كان التعظيم باعثه الهوى والأقلس الجدلية الباطلة فإن هذا يؤدي للكفر ولا يعذر صاحبه بالكفر إذا كفر فإمتى؟ هذه مسألة جميلة قال والبعوضة صغيرة البق وفي قوله تعالى فما فوقها معناه فما فوقها في الكبر يعني أن يضرب الله عز وجل مثلا بصغير بالبعوضة ليصغر البق فما فوقها العنكبوت والذباب ويرقل فوقها هذا قال ابن عباس وقتاد ابن جريس طبعا في تفسير آخر يحتمله اللغة انا تركته تقرب عبيدة في مجاز القرآن أن كلمة فما فوقها يعني فما دونها وهذه لغة موجودة عند العرب يقولون فما فوقها كذا يريدون دونها لكن الذي عليه عامة السلف. والقرآن يفسر بالاثر لا بمحض اللغة أن كلمة فما فوقها يعني فما هو أكبر منها كالعم كبوت والذواب يضرب الله مثلا بما شاء جل وعلا قال قول الله تعالى فأما الذين آمن لما يضرب المثل سواء المثل بالعنكبوت والذباب والبعوض أو البعوضة أو بالمثل الناري والمائي قال فأما الذين آمن واهل اليمان حقا وصدقا فيعلمون أنو الحق من ربهم طبعا هذا علم إذاعي ليس علم مجرد معرفة وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل يضل به كثيرا في الموسوعة على الحسن البصري من طريق عبد بن منصور في قوله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أن يعلمون أنهم ابتدوا بذلك ليعلم الله من يعرف أمره ويصدق قوله ويستيقين بما أنزل الله من كتابه أنه الحق وأن قال كما قال لاحظنا وأن قال كما قال ما معنى هذا؟ يعني لا يحرف من أجل التنزيه المؤمن يعلم أنه الحق من ربه كما قال ربنا الرحمن على عرش السوء كما قال. فلا يأتي ويقول الله أعظم وأجل من أن يستوي على عرش يجلس على عرش يستقر على عرش الله أعظم وأجل من أن كذا وكذا الله أعظم وأجل أن يصفه بالأدوات والأعضاء الجورح طبعا بذلك صفات التي سمى بها ربنا نفسه وصف بها نفسه فهذا إذا فعل هذا ذهب صار محرفا لكن المؤمن ماذا وصف ربنا؟ يعلمون أنه الحق من ربهم قال الحسن انما قال كما قال على الظاهر يعني. وأن قتعدmile طريقي السعيد قولوا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي يعلمون أنه كلام الرحمن أنه كلام الله خرج منه سبحانه وأنه الحق من الله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثال وعن الربيء بن أنس من طريق أبي جعفر في قوله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي أن المثل الحق من ربهم وأنه كلام الله ومن عنده قول الله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل وفي الموسعى القتد من طريق السعيد وأما الذين كفروا في قلوبهم مرض يعني أهل النفاق فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا قال مقاتل بن سليمان وأما الذين كفروا بالقرآن يعني اليهود قال مقاتل بن سليمان وأما الذين كفروا بالقرآن يعني أهل مكررة فيقولون ماذا أراد الله بهذا الذي ذكر مثلا إنما يقوله محمد من تلقاء نفسه وليس من الله طبعا التكذيب الله يضل به كثيرا قال المصنف قال الله تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا مبتدئ من قول الله تعالى قال والسد ومقاتح يعني هذا من كلام الله تعالى هم يقولون يعني ماذا أراد الله بهذا المثل يعني ما الذي يراد من هذا المثل وفي الموسوعة ابن جرير فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا قال غير مجهد قال ذلك الكافرون لما سمعوا ذكر العنكبوت والذباب وغير ذلك لما ضربه مثلا من خلقه بكتابه قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا أي ذكر العنكبوت والذباب فقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا قال الله تعالى يضل به كثيرا يضل به أي بهذه الامثال يضل عندها كثير وفي النوسوع عن سعد النبي وقاص من طريق ابنه مصعب يضل به كثيرا يعني الخوارج يعني يضلون بالمتشابه والمجاهد من طريق ابن, ابن أبي نجيح في قولي تعالى يضل به كثيرا قال يعرفه المؤمنون فيؤمنون به ويعرفه الفاسقون فيكفرون به العقيلي العقيلة الضعفاء بإسناده إلى خالد بن خداش قال شهدت حمد بن زيد في آخر يوم ما فيه فقال أحدثكم بحديث لم أحدث به قط قال ما أحدثكم به إلا, أن إلا أكره أن ألقى الله ولم أحدث به سمعت ايوب يعني سختياني وحديث عن اكرمتا قال انما انزل الله متشابه القران ليضل به وضع وهذا كما قال ربنا في ايات الامراض طبعا هذا لا يشكل على ما قاله ذب لما علق على هذا الاثر تعليقا سيئا قال انه هذا يعني كيف يقال والقران نزل هدايا إنما, انما انزل الله متشابه القران ليضل به المعنى اضلل القدر ان الله يهدي ويضل والضلال يكون بأسباب كما أن الهدى بأسبابه من أسباب الضلال اتباع المتشابه وهذا بينته آية آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل طبعا وقال في قلوبهم زيغ طيب من الذي أزاغهم ربنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يعني هذا قدر الله عز وجل ربنا ليست عقوبات ربنا جل جلاله قاصرة أو محصورة في الأبدان والأبشار أن يحرق أو أن يبتليه بمرض هناك عقوبات أشد من الأبدان وعقوبات القلوب وأن يضل الطريق وأن يكون مبتدعا ضالا أو كافرا منحرفا هذا أشد عليه من أن يبسكه أو سرطان أو أي مرض من الأمراض التي هي مستعصية بإذن الله تعالى من نسي الأسقام فهمت إنما أنزل الله متشابه القرآن ليضل به طبعا هذا قدر قال الله تعالى ويهدي به كثيرا وفي النصوع الإسماعيل السد من طريق الأصباط قول ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين قال المصنف قال الله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين قال فأما الفسق فهو في اللغة الخروج يقال فسقت الرطبة فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها فالفاسق الخارج عن طاعة الله إلى معصيته سواء من إيمان إلى كفر أو من سنة إلى بدعة أو من طاعة إلى معصين وفي المراد بالفاسقين ها هنا ثلاثة أقوال أحدها أنهم اليهود يهود فاسقون لأنهم تركوا أمر الله سبحانه وتعالى قاله ابن عباس ومقاتل والثاني المنافقون قاله ابن والسدي والثالث جميع الكفار قلت وهو قول ابن عباس كما في الموسع قال المصنف قال الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هؤلاء الفاسقون من هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هذا الصفة الأولى ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل هذه الصفة الثانية ويفسدون في الأرض هذه الصفة الثالثة أولئك هم الخاسرون قولوا تعالى الذين ينقضون عهد الله هذه صفة للفاسقين وقد سبقت فيهم الأقوال الثلاثة والنقض ضد الإبرام ومعناه حل الشيء بعد عقده وينصرف النقض إلى كل شيء بحسبه فنقض البناء أي تفريق جمعه بعد إحكامه ونقض العهد الإعراض عن عن, عن عن المقام على أحكامه وفي هذا العهد أقوال أحدها أنه ما عهد إلى أهل الكتاب من صفة محمد صلى الله عليه وسلم الوصية باتباعه قاله قالوا ابن عباس ومقاتل. والثاني ما عهد إليهم في القرآن فاقروا به ثم كفروا فنقضوه قاله السدي وفي الذي أمر الله به أن يوصل إذا هذا العهد الذي أمر الله بماذا؟ أمر الله تعالى أن لا ينقض فنقضوا. أما الذي أمر الله به أن يوصل فقطعوه قال ثلاثة أقوال أحده الرحم والقرابة قال ابن عباس وقتده السنين والثاني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعوه بالتكذيب قاله الحسن والثالث الإيمان بالله وأن لا يفرق بين أحد من الرسل فامنوا ببعض وكفروا ببعض يعني امروا أن يصلوا الإيمان بجميع الرسل ولقد وصلنا لهم القول هنا يقول ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل أن يوصل معنا يعني أن يستمر أن يتم آمن بجميع الرسل هو قطع امن ببعض الكفر ببعض قال المقاتل وفي فسادهم في الأرض أقوال حد واستدعاؤهم الناس إلى الكفر أي دعوتهم من الكفر هذا إفساد في الأرض قال يفسدون في الأرض يعني يفسدون يفعلون بصيغة المضارع الدال على, على الحال والاستمرار يعني انه إفساد مستمر كيف يفسد في الأرض يدعو الناس الكفر هذا من الفساد في الأرض بل الفساد قاله ابن عباس والثاني أنه العمل بالمعاصي كفر وغيره قال السد مقاتل قال الله تعالى أولئك هم الخاسرون خطاب هنا لأولئك ناس كفر إما من اليهود إما من المنافقين قالوا في الموسوعة الله بن عباس من طريقة بيروق عن كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم يعني مثل اسم الذم التي تضاف للكفار خاسر ومسرف وظالم وفاسق فإنما يعني به الكفر ومن إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب طبعا هذه القاعدة جميلة في باب الأسماء والحكام قال المصنف قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إلي ترجعون قولوا تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ألاها قلت قول الله تعالى كيف تكفرون أسلوب تعجيب تعجب يعني الله سبحانه يوصف بالصفة العجب وهو فعل من أفعاله صحح هنا وهو فعل من أفعاله يفعله أو هو فعل من أفعاله يفعل ما يشاء كما يليق به سبحانه وتعالى صحيح الله وهذه من أفعاله قال الشيخ ابو عبد الله بن في الإبان الكبرى باب الإيمان بالتعجب وقالت الجميع إن الله لا يعجب قال الله عز وجل بل ويسخرون هكذا قرأ ابن مسعود طيب وفي الحياتين والموتتين أقوال أصحها أن الموتة الأولى كونهم لأنه قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يعيكم فذكر موتتان وحيتان الموتة الأولى كونهم مطفا وعلقا ومضغا فأحياهم في الأرحام يعني كانوا في أصلاب أبائهم غير مذكورين ثم أحيهم في الأرحام، أرحام أمهاتهم، ثم يميتهم بعد خروجهم إلى الدنيا، من أرحام أمهاتهم يخرجون إلى الدنيا يوميتهم في الدنيا، ثم يحيهم للبعث يوم القيامة، فهما حياة الموجة الأولى والموجة الثانية، الموجة الأولى كونهم كانوا غير غير مذكورين في أصلاب أبائهم، فأحيوا في الأرحام، ثم ماتوا في الدنيا في القبور، ثم بعثوا في الآخرة بعث النشور من القبور، هذه الموجتان وهذه الحياة. قال وهذا قول ابن عباس وقتاده ومقاتل والفراء وثعلب الزجاج وابن قتيبه يعني المفسرين الاثريين ولا اللغه كل قالوا هذا المعنى طبعا هذا القول هو الاكثر في الاساس في تفسير الله وحتى ذكر الطبري ورجحه هذا القول هو الاكثر في تفسير الموتتان والحياتان في تفسير الموتتين والحياتين وفي الموسوعه قال مقاتل بن سليمان كيف تكفرون بالله بأنه واحد لا شريك له تكفرون بتوحيده وكنتم امواتا يعني نطفا فأحياكم فخلقكم وذلك قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ثم يميتكم عند أحيائكم ثم يحييكم من بعد الموت يوم القيامة ثم اليه ترجعون فيجزيكم بأعمالكم فأما اليهود فعرفوا وسكتوا انهم يدعون الإمام بالبعث وأما المشركون فقالوا اذا كنا ترابا من يقدر ان يبعثنا من بعد الموت فانزل الله عز وجل والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قلت ومن, ومن اللطائف أو من اللطائف العقدية في هذه الآية استعمال حجة الأولوية في مقام تقرير الحق وردع الشبهات هذا برهان من البراهين العظيمة في مقام بيان الحق ومقام رد الشبهات في الباطل وذلك أن الكافر المنكر للبعث إذا أيقن بأنه كان عدما وهذه الحقيقة لا يخالف فيها المشرك إنه خلق من عدم ثم احياهم الله تعالى وهي لا يخالف فيها المشرك ثم يميته في الدنيا إلى القبور وهذه لا يخالف فيها المشرك لزمه بما لا محيد عنه أن يقر بانه يحيي تارة أخرى وإلى هذه الأولوية اشار القرآن في قول الله عز وجل بقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه يعني يسير كل شيء عليه يسير وله المثل الأعلى وصف الأعلى من باب أولى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قلت وهذا من الأصول اليوم الآخر قال المصنف قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم قوله تعالى خلق لكم في الموسوع عن قتاب من طريق سعيد في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال سخر لكم ما في الأرض جميعا كرامة من الله ونعمة لابن آدم متاعاً وبلغة, متاعا وبلغة ومنفعة إلى أجل كرامة من الله ونحمة لابن آدم من أين استفدها قتالة هذه لأنه قل خلق لكم لام هنا لام لاختصاص يعني وسيق للمن والقاعدة أن ما كان للمنف وللإباحة كل آية حفظت القاعدة في القرآن فيهم امتنان يعني الله عز وجل يمن على العبد أني فعلت لك كذا وأنعمت عليك بكذا القعد أن كل أسلوب امتنان في القرآن فهذا يدل على أن هذا الباب مباح وذلك امتن الله عز وجل كثير كثيرة من آياته يقول ربنا خلق السماوات والأرض ويقول سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج هذا مباحدا وضع فالأسليب الامتنان في القرآن والتذكير بالنعمة تدل على الإباحة ربنا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إذا الأصل أن كل ما كان من جنس طيبات الأرض فهو مباح لنا مصخر لنا قال قد ذا كرامه الله ونعمة لابن آدم متاعنا بلغة ومنفعه إلى أجل ثم قال هنا مصنف وأيهما أسبق فالخلق الأرض أم السماء فيه قولا يعني أيهما خلق أول قال أحدهم الأرض قالهم مجهد والثاني السماء قالهم مقاتل قال ابن عباس بدأ بخلق الأرض في يومين ثم خلق السماوات في يومين ثم دحر الأرض وبينهما الجبال وبينهما نعم ثم دحر الأرض وبينهما الجبال صحيحون أضيفوا ميم وقدر في أقواتها في يومين طبعا القول الأول أن الأرض خلقت قبل السماء هذا الذي عليه أمة الأثار وقول مقاتل لو بدي يفهم سيقول ماذا يقول؟ يقول بدأ بخلق الأرض. إذا الخلق اولا كان في الأرض، ثم خلقت الأرض جردًا، ليس فيها الأقوات، ليس فيها الجبال. خلقت الأرض مصعدة، ثم خلق السماوات سبحانه، ثم دح الأرض، ولذلك في سورة النازعات قال والارض بعد ذلك دحاها بعد ذلك بإجماع السلف أن بعد هنا بمعنى قبل التي تعني عكس قبل بعد ذلك دحاء أي بعد ذلك في الظرف الزمان واضح أأنتم أشدوا خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض والأرض بعد ذلك دحاء طبعا والأرض بعد ذلك دحاء هي كات مخلوقة لكن ليس فيها الأقواج ليس فيها الجبال ليس فيها الأنهار ليس فيها البحار فمن جهة سبق الأرض قبل خلقت الأرض ثم السماء ثم دحيت الأرض لذلك لما جاء الرجل بن عباس قال أشكلت عليه أنه في آيات يذكر خلق الأرض أولى وفي آيات يذكر خلق الأرض بعد السماء يعني هو أشكل عليه ما جاء في سورة فصلت وما جاء في سورة النازعات قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين شوف هنا بدأ بالأرض ثم قال ثم استوى إلى السماء وفي صورة النزاعات أنتم أشد خلقا أم السماء بناها بعدين والأرض بعد ذلك دحاه فالرجل قال أشكلت علي قال ابن عباس تكذيب قال لا ليس لي تكذيب ولكن أريد أتعلم يعني ليس من باب التكذيب ولكن أريد أجمع فقال له ابن عباس الأمر أنه بخلق الأرض ثم خلق السماء ثم دعية الأرض إذن الأرض لما خلقت خلقت مبسوطة ثم خلقت السماء ثم دحيت الأرض كما قال ربنا والأرض بعد ذلك دحاها ما معنى دحاها الدحو قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعنكم هذا هو الجوع في ذلك يكون قول هنا مقاتل خلق السماء يعني أن السماء أسبق باعتبار أنه ما بناها وأخرج منها الليل والنهار وبعد ذلك دحى الأرض لكن باعتبار الاسبقيه او جيك الوجود ايهما وجد قبله الارض قبل قبل السماء الارض قبل السماء السماء هنا نعني السماء المبنيه ليس السماء بمعنى العلو لأن السماء نوعين في الاطلاق الشرعي تاتي السماء بمعنى المخلوق المعروف لي سبع سماوات وتاتي السماء بمعنى العلو المطلق فكل ما علاك فهو فهو سماء ولذلك يسمى سقف البيت سماء وضع وإذا كذا قلت الله في السماء في السماء إذا أردت العلو يعني السمو فهو في علو المطلق وفي على ظاهرية في علو مطلق سبحانه بذاته جل وعلا أما إذا أردت السماء لي الظرف المخلوق هذا الذي نراه وبني سبعا شدادا وطباقا فالفي هنا بمعنى على أي على السماء سبحانه وتعالى طيب وقال الحسن المجيد جمع خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام متوالية ثم خلق السماء في يومين قلت رويت آثار عن الصحابة كعبد الله بن سلام رضي الله عنه كعبد الله بن سلام وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم خلقت الأرض قبل السماء لأنها أي الأرض خلقت عندهم في الأحد والاثنين ومن اللطائف المنهجية العقادية المنهجي أن الأصل في طيبات الأرض هو الإباحة إلا ما استثني من الخبائث لأن الله تعالى قل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لا تقول الأصل في الأشياء إباح تغلط كغلط معتزلة لا هذه قاعدة بعضهم يقولها لكن فيها نظر وراجع إلى أصل المعتزلة في تفسير المباحثة ببحث آخر لكن قصدي الدقيق أن يقال أصل في طيبات الأرض الإباح من مائها وثيابها وحجارتها وطعامها ونحو ذلك إلا ما استثني من الخبائث إلا ما استثني من الخبائث قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وفي الموسوعة عن الربيع بن انس من طريق أبي جعفر ثم استوى إلى السماء يعني يقول ارتفع إلى السماء عن الحسن البصري مثله قلت الاستواء صفة لله تعالى ومعناه العلو والارتفاع لكل شيء هذا المعنى تابعوا له جمع ثم استوى إلى السماء ذكر الاستواء في سبع مواضع من القرآن مقيدا بالعش. لأن الاستواء علو خاص وضع العلو نوعان علو مطلق هذا لازم لذات ربنا لا لا يتنفق عنه ذات الله ونفسه سبحانه كالحيات وكالقدرة والكبرياء والعظمة فالعلو المطلق كالحيات حي لا يموت وهو عالم سبحانه فوق كل شيء بذاته أما الاستواء فهو فئن من الأفعال يفعل الله ما تشاء فيستوي على ما يشاء سبحانه ولذلك ذكر في القرآن في سبع مواضع أن مستوى على العرش هذا بعد خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إذا بعد ستة أيام استوى العرش يوم السابع يوم الجمعة استوى بمعنى علو وارتفاع وجلوس وقعود واستقرار هذا قول المسلمين واضح الاستواء علو الخاص يستوي ربنا جل وعلا على العرش طبعا جاء في موضعين آخرين في صورة البقرة هذا الموضع الأول وموضع له نظير في سوره فصلت ثم استوى إلى الموجود في الآية السبع في سوره الأعراف ويونس والرعد وغيرها موجود على العرش في, آيتان في آيتين في سوره البقرة وآية في سوره فصلت بإلى استوى إلى الذي عليه أئمة السنة وعامة الآثار بلا خلاف بينها أن الاستواء هناك غيره من آيات الاستواء ما معنى كغيره؟ يعني مثل ما تقول في استوائه على العرش أنه علو وارتفاع كذلك في استوائه إلى السماء أي علاء وارتفاع وهذا الذي فسره به أبو العالي ومجاهد الربيع بن أنس والحسن البصري وهذا الذي عليه عامة الآثار قد ورد أثر من طريق الكلبي أنه استوى إلى السماء ورد عن ابن عباس كذب أن استوى إلى السماء صعد أمره هذا أثر باطل مكذوب وفسر بعض أهل اللغة كالفراء والأخفش وثعلب وجماعة أن استوى إلى السماء اقبل واغتر بهذا التفسير بعض من انتسب للسنة وظنه تفسير يخالف آيات الاستواء الأخرى يقول لك لا لذلك هؤلاء هذا الموضع غامض عليهم يعني هم الاستواء على العرش تجد بعضهم يرده إذا فسر بغير الارتفاع والعلو. لكن هذا الموضع ظنه ليس كذاك فقال السوى إلى السماء أقبل وبعضهم قال عمد واضح عمد إلى السماء يعني قصد وبعضهم قال أقبل على خلقها وهذه التفسير من جنس تحريفات الجهمية لا شك في ذلك ولا رب جبيولها تفسيرين في الموضوعين هذه لذا قد تجد وناس كثر في الاستواء في المواضع الأخرى السبع الأخرى التي جاءت على العرش يصرح كل استواء على ظاهرها لما يأتي للموضع اللي في البقرة هذا والذي في صورة فصلت يعامله كأنه غي... معناه على غير الاستواء المعروف فيقول أقبل عمد قصد هذه كل تفسيرات الجمعي الداخل الذي دخل عليه ما هو أنه قالوا هذا فيه إله ما فيه علاء أولا أنت لما يكون عندك أثر تعود نفسك كإنسان متبع للآثار إذا فيها أثر تسلم والآثار جاءت وهذا الذي أورده ابن نبي هاتف رحمة الله عليه في هذا الموضع لم يورد إلا أثر أبي العليح بل البخاري صاحب الصحيح في هذا الموضوع من كتاب التوحيد أورد أثر أبي العالية أن استوى إلى السماء لا ورتفع أثر بالعالي ومجد علو ورتفع وهذا شأن إمت سنة لم يفرقوا بين الاستواء المذكور في صورة البقرة وصورة فصلت وبين الاستواء المذكور في المواضع السبعة الأخرى لم يفرقوا وإنما هذا جاء بتفسير الكلب الكذاب وقال به بعض جهال الآثار ممن ينتحل اللغة المحضرة وتورط فيها بعضهم منهم فيعني نوع من حساب فقالوا استوى الى يعني أقبل عمد قصد وظنوا ان لأن طبعا هذا المعنى يقول لكم معاني الاستواء الاعتدال والاستقامه طيب هذا الاعتدال والاستقامة يا طويل هذا ليس الوضع المشترك هذا الوضع الاضافي للمخلوق انت الان فسر الوضع الاضافي للمخلوق في أحوال كما في قوله تعالى مثلا في موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن قال ولما بلغ اشده واستوى وقال في يوسف فلما بلغ اشده واستوى استوى هنا يعني بلغ مبلغ الإقامة والاستقامة يعني في السن الاعتدال 40 سنة يعني هذا في المخلوق ولكن في حق ربنا سبحانه السلف يعني المعنى الفسروا بي قالوا علو وارتفاع ما قالوا قصدا وأقبل وعمدا واعتدل أول المعاني هذه لم يقل بها حق فيمنعني من جنس كلام جامعة وأيضا السبب زيادة على هذا الخلط بين العلو والاستواء أو عدم التدقيق ليس الخلط عدم التدقيق يعني بعضهم يظن أنه الـ الـ الـ يظن أن العلو المطلق هو الاستواء من كل وجه والصواب أن العلو المطلق صفة ذاتية لله تعالى مثل الحياة لا تنفق عن ذات الله سبحانه وتعالى حي لا يموت جل وعلا حياة كذلك علوه مطلق وهذا العلو الذاتي الذي ننازح فيه جميع أما الاستواء فهو علو لكنه علو خاص على العرش ولذلك ثم استوى إلى السماء لا يعني بالضرورة وهذا يذكر لازم هذا الطبري ألزم به بعض المتكلمين لما يقول لك طيب الآن خلق الله على الأرض ثم استوى إلى السماء على إليه هذا يلزم أن شيء فوقه هذا كفر ما أحد يقوله هذا لازم أرسنا تقول علو ذاتي وهو يستوي إلى السماء سبحانك فعل من الأفعال بمعنى على وارتفع فهو في ذاته فوق كل شيء ليس كماذا شيء وسمع الوصير فأمت يعني استواؤه إلى السماء حقيقي فعل من أفعال ربنا على وارتفع فأمت المعنى على ظاهره كما تقرأه ليس كما تقوله الجميع أن السوى أقبل على خلق السماء عاني داء إلى خلق السماء قاصى داء إلى خلق السماء لا بل استوى فعل قام بذات ربنا وفعله الله عز وجل استواء إلى السماء ولكن الاستواء علو خاص أما العلو المطلق هذا لا يفارق ذاته يعني الله عز وجل وهو يستوي سبحانه إلى السماء لما استوى إلى السماء علو ذاته فوق كل شيء ولما استوى على العرش علو ذاته فوق كل شيء فاهمتها؟ وقبل خلق العرش علوه ذاته فوق كل شيء يعني العلو الذاتي لم يفارقه سبحانه وتعالى لأن من اسمائه العلي والأعلى والمتعال والظاهر الذي ليس فوقه شيء وهذا الذي ينازع فيه الجهنية أما الاستواء فهو علو خاص يستوي الله على ما شاء استوى ربنا على العرش هذا نثبت على ما شاء لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وليسأل عما يفعل وذلك الكلمة لقالها الداري وضاقت بها صدور الزنادقة وأزواج الجهمية قديما وحديثا لما قال فالنقط لعل بعضكم يرفحها للإخوة كلمة قال لو شاء الله على جناحي بعضة قال الله أكبر الله كفر لم يفهموا أنه يريد يقول لك لعلو ذاته أما لاستوى فعله يفعل الله ما يشاء واضح يفعل الله ما يشاء سبحانه فاستواؤه على ما شاء هذا لكمال قدرته لكنه أخضرنا وصدقنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض على العرش قبل أن يخلق العرش كان في علو ذاته فيقولنا واحد على ماذا استوى نقول الله أعلم لكن علوه ذاتي فوق كل شيء كان الله ولم يكن شيء معه أو قبله كان في عماف ما فوقه هوام دونه وكما في اثر المعروف فهمت إذن الاستواء فعل من الأفعال يفعل الله ما تشاء لكن الذين بعد خلق السماوات الأرض الذي عليه الموحدون وهل الإيمان وهل التوحيد وهل القبلة أنه على العش. استوى على العرش يعني نعيّن ربنا مكان استوائه حده فقال الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا جل جلاله فهم هذه النقطة؟ طيب، ثم استوى إلى السماء إذن هذا قبل خلق الأرض. السماء الأرض السماء الأرض خلقتها في ستة أيام كل يوم بألف سنة مما تعدون وهذا اللي لدلت عن الآثة وشذ بعض الناس وقال أن ستة أيام اليوم كأيامنا في الدنيا وهذا خطأ بل الله علي عامة الآثار كما جعل ابن عباس وغيره من أصحابي وغيري بكعب الحمار أن ستة أيام اليوم بألف سنة سبحان وتعالى يعني الله عزيزي بدأ الخلق يوم الأهد بدأ الخلق السماوات خلق الأرض يوم الأحد والاثنين قل لنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين أحد والاثنين وضع إلى يوم الخميس هذا خلق سنوات الأرض كل يوم يوم الأحد هذا كم ألف سنة مما نعود الله أكبر الله أكبر الله اكبر ألف سنة يوم الاثنين ألف سنة مما نعده في الدنيا يوم الثلاثاء ألف ألف سنة. يوم الأربعاء ألف سنة يوم الخميس ألف سنة إذن هذه كلها ألف ثم جمع خلق يوم الجمعة وفيها خلق آدم شوف كذاك يوم الجمعة فيه خلق آدم وفي نفخ فيه في الروح وترك أربعين قبل ذلك ترك سنة ثم نفخ فيه الروح ثم أدخل الجنة ثم أخرج منها ثم أهبط منها ثم تاب الله عليه في نفس اليوم لأنه ألف سنة ففهمينا جميعا شو قدرة الله جل وعلا في نفس اليوم يوم الجمعة هذا كما جاء في الحديث فيه ها خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أسجد الله له الملائكة وفيه خرج أكل من الشجرة وعصى عليه الصلاة والسلام وتاب وفيه تاب الله عليه وفيه أهبط إلى الأرض نفس اليوم فكل يوم في ألف سنة فإنجا نعم طيب إذن إذا علمنا هذا أنه ثم استوى إلى السماء هذا في ستة أيام بعد خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء أي على وارتفع على وربنا نفسه سبحانه هو ذاته جل وعلا هو الذي استوى بنفسه جل جلاله أما القول بأن ثم استوى أي قفد إلى خلقها أقبل على خلقها عمد إلى خلقها فهذا من جنس تفسيرات الجامعة فاحذروا لأن بعض كتب التفسير المتأخرة والمعاصرين بعضهم صورط في هذا المعنى وظنّه أن استوى إلى السماء ليس كاستوى على العرش، ولا غلط. نقول استوى إلى السماء على ورتفة. ثم لما فرغ من خلق الخلق يوم الجمعة جمع خلق سمت الأرض، فلما فرغ من خلقهما استوى على العرش. هذا استوى علو خاص استوى على العرش على سريره سبحانه. العرش والسرير استوى على العرش. قبل ما يستوي ربنا على العرش هو عال بذاته وبعدا استوى عال بذاته أما الاستوى علوم خاص فقبل خلق السماوات أرض استوى إلى السماء على وارتبع وبعد خلق سماوات الأرض استوى على العرش يوم الجمعة اذا ربنا قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من الأحد الخميس وضع الجمعة ستتين ثم استوى على العرش ثم الترتيب الزمني على ظاهريا أن يوم الجمعه سوار بنا على العرش جل جلال الله سبحانه وتعالى امننا بالله وكفرنا بالطاغوت فماذا المعنى واضح المعنى هذا لك ام لا واضح فهمت القصه هذه جميلا جيدا لخصيها الله يبارك فيك قلت وللايه نظير وهو قول الله تعالى قل ان انكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الله اكبر وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فروقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل اذا يومين للأرض واربعة أيام نعم في الخلق ثم قال طبعا جمع خلقهم في تقدير الأقوات خلق في يومين ثم قدر فيها أقواتها في الأيام أنه خلق فيها الأرزاق خلق ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا او كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم وأعلم قلت أن العلو المطلق وصف لازم لله تعالى كالحياة والعظمة وأما الاستواء فهو علو خاص فعل يفعله الله بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم الله أكبر شوف الاستواء مع العلم مع الإحاطة لما قال من الله في السماء وعلمه في كل مكان استوى إلى السماء وهو بكل شيء عليم يعني علمه في كل مكان سبحانه وفي الموسوعة كان عبد الله بن عباس من طريق عليه بن نبي طلحة قال العالم الذي قد كمل في علمه وأن سعيد بن جبير من طريق اعطاء بن الدنار في قول الله تعالى وهو بكل شيء عليم من أعمالكم عليم قال المصنف قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكه إني جاعنوا في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصدح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة وفي الموسوع عن بمالك غزوان الغفاري من طريق الصدق قال ما كان في القرآن إذ فقد كان وعن الحسن البصري من طريق جريد بن حزم المبارك وعن الهذلي في قوله إني جاعل قال فاعل وإذ قال ربك يعني شوف لك ما كان في القرآن إذ فقد كان وقع. هذا من الأدلة على أن الله يتكلم ما تشان لأن وإذ قال الله وإذ قال ربك هذه إذ تدل على ظرف معين بزمن ظرف مهدد وأهل السنة يدينون الله بأنه يدينون الله ربهم أن من صفاته الكلام أنه جل وعلا كما قال الإمام أحمد لم يزل الله متكلما إذا شاء فمتى شاء تكلم تكلم والجهنية بعض فروع الجهنية ومدارسها ومذاهبها تنازع في هذا القدر فيقولون لا يقال ان الله يتكلم ما تشاء الله يتكلم كلاما قديما أزليا فحسب إذ قال ربك هذا في ظرف معين قال في وقت محدد في زمن محدد إذا الله يتكلم ما تشاء هذا من الأدلة أهل الحديث والإسلام على إثبات صفة الكلام الله تعالى ما تشاء قالوا مصنفوا في هؤلاء الملائكة قولا أحدهما أنهم جميع الملائكة قالوا السد عن والثاني أنهم الذين كانوا مع إبليس حين أهبط إلى الأرض ذكروا صالح عباس واختلفوا من المقصود في إخبار الله عزوجل بخلق آدم على أقوى في اخبار الله عزوجل الملائكة بخلق آدم على أقوى. أحدها أن الله تعالى علم في نفس إبليس كبره، فأحب أن يقطع الملائكة عليه وأن يظهر ما سبق عليه في علمه. ورواه الضحاك من عباس وصدّعنا شاهي. والثاني أنه أراد أن يبلو طاعة الملائكة قاله الحسن. والثالث أنه لما خلق النار خافت الملائكة. فقالوا ربنا لما لمن خلقت هذه قال لمن عصاني فخافوا وجود المعصية منهم وهم لا يعلمون بوجود خلق سواهم، فقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة قاله ابن زيد وفي مأن خلافة آدم قولا أحدهما أنه خليفة عن الله عز وجل في إقامة شرعه ودلائل توحيده والحكم في خلقه، وهذا قول ابن سعود المجعل يعني من باب قولي تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض واضح إلى النبوة أن الله أرسل رسلاً وبعث أنبياء وجعل لهؤلاء الأنبياء والراثة منهم العلماء اختارهم الله تبارك وتعالى ليسوس الناس إن بني إسرائيل كان يسوسهم الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. والثاني أنه خلف من سلف يعني فينا سبقوا مخلوقات وهو يخلفهم وذا كذا معنى قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف من بعدهم قال وهذا قول ابن عباس والحسن طبعا هم لمن قل الجن قل الملائكة الله أعلم قال وهل علمت الملائكة انهم يفسدون بتوقيف من الله أم قاصوا على حال من قبلهم فيه قولا حدوما أنه بتوقيف من الله تعالى قل ذلك قالوا ابن مسعود وابن عباس والحسن مجاد وقد جاءوا بنزيد وبن, وبن قتيبة وروى السدي عن شيخ أنهم قالوا ربنا وما يكون ذلك خريفا قال يكون لو ذريه يفسدون في الأرض ويتحاسدون يعني الله أخبرهم ويقتل بعض بعضا فقالوا اتجعلوا فيها من يفسد فيها والثاني انهم قاسوا على احوال من سلف قبل آدم لأنه سكنت الارض عمار الجن فقاسوا عليهم يعني قاسوا اولئك على يعني قاسوا الشاهد على الغائب وقاسوا الشاهد على ما لم ياتي من خلق آدم وذريته رؤيا رحو هذا لابن عباس وبلال ومقاتل وفي تسبيحهم أقوال هذا أن انه الصلاة قال ابن مسعود بن عباس وثاني أنه قول سبحان الله قوله قاله قتالة وثالث أنه التعظيم والحمد قاله أبو صالح وقوله تعالى ونقدس لك القدس الطهارة وفي مع تقديس ثلاثة أقوال هو أن معناه نتطهر لك من أعمالهم قال ابن عباس والثاني نعظمك ونكبرك نكبرك أو نكبرك أي نعظمك قال مجهد والثاني نصلي صلي لك قاله قتالة قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلم في أقوال أحدها أن معناه أعلم ما في, ما في نفس إبليس من البغي والمعصية قال ابن عباس مجاد وصدعنا شهر والثالث أعلم أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء وصالحون قاله قتادا والثالث أعلم أني أملأ جهنم من الجنة والناس قاله ابن زيد الإشارة إلى خلق آدم عليه السلام رواب موسى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بن آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والابيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن يعني الصعب وبين ذلك لأن الأرض في أرض سهلة وأرض صعبة فالناس يمسال في من الحزن يعني الصعب وبين ذلك والخبيث والطيب قال الترمذي هذا حديث صحيح وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله تعالى آدم على صورته أضيفنا الزيادة خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراع خلق الله آدم على صورته الضمير بإجماع المسلمين يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك قال عبيد بن عمير رحمه الله تعالى كما جاء عند الطبري بإسناد صحيح قال رحمه الله تعالى قال قال خلق الله تعالى آدم نعم قال خلق الله تعالى ذكره آدم على مثل صورته على مثل صورته أي على صورة الرحمن سبحانه وتعالى باعتقاد المسلمين طيب طوله هذه جملة مستأنفة ترجع إلى آدم طوله جملة مستأنفة يعني جملة جديدة يعني الجملة المستأنفة التي لا تتصل بما قبلها فطوله وهذه الأشكلة ابن خزيمة قال إذا كنتم تردوا الضمير الصورة إلى آدم فردوا ضمير إلى الله عز وجل فردوا ضمير الطول إلى الله أعوذ بالله قل نلزمكم هذا حقيقة ليس بلازم لأن قوله خلق الله آدم على صورتي هذا وردت حديث جاء إخبارا وجاء معللا لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورتي لا تضرب الوجه فجاء معللا به وجاء مخبرا به مبتدا به الكلام خلق الله آدم على صورتي هنا تمت الجملة طوله انا جمد السئن فيه أي طول آدم الذي خلقه الله على صورته ستون ذرا هذا المعنى وليس الطوله هنا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وغرج مسلم في أفراده من حديث أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعات من ساعات الجمعة ما بين العصر إلى الليل ونبي خلق آدم لذا قيل في الأثر أن آدم جعل ابن عباس الآن سيذكره قال معبس لما نفخ فيه الروح آدم خلق بعدين صور وبقي جسدا بلا روح أربعين سنة في الجنة طبعا هذا يوم الجمعة كل شيء يوم الجمعة خلق يوم الجمعة ونفخ فيه الروح يوم الجمعة أتته النفخة من قبل رأسه فصارت فيه الروح جاء في بعض الأثر عن السلف أنه قال يا ربي أخلقني أو عدي الخلقي قبل غروب الشمس وفي ذلك يقول ربنا خلق الإنسان من عجل الله أكبر خلق الإنسان من عجل هذا معنى خلق الإنسان من عجل يعني أنه عجلة قبل غروب الشمس أن يخلق فتم الله خلق بقدره سبحانه وتعالى قال فجعلت ولا تجري منه في شيء إلا صار لحما ودمًا طيب قال وأعلم آدم الأسماء كلها سبحانه ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبيئوني بأسماء هؤلاء إن كنت صادقين قال المصنف قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها في تسميته بآدم قولا آدم سمي آدم لماذا قال أحدهما انه خلق من أديم الأرض قال ابن عباس ابن جبير والزجاج اللغوي سمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض أديم الأرض هو وجه الأرض خلق من وجه الأرض كما ذكرنا النطينة فيها أنواع ال الخلق كلهم فيها كان ذريا جواب أنواعهم طي والخبيث والسهل والحزن والأبيض والأحمر والأسود نعم. وقيل القول الثاني من الأدمى في اللون وهي السمرة قاله الضحاك النظر بن شميل قطر قول الأول أكثر لأنه جاء بأحاديث قلت ورد الطبري في تاريخه وحدثنا قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيي بن السعيد وعبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا سفيان عن أعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير بن عباس وهذا اسناد صحيح قال خلق آدم من ثلاثة من صلصال ومن حماء ومن طين لازب فأما اللازب فالجيد فأما الحماء فالحمئة المعروفة الاسود يعني وأما الصلصال فالتراب المدقق ويعني تعالى ذكر بقول من صلصال من طين يابس له صلصلة والصلصلة الصوتة وذكر أن الله تعالى ذكره لما خمر طينة آدم تركها أربعين سنة، وقيل أربعين عاما جسدا ملقى طبعا هذه أربعين عاما بأعوامنا كما نبه على هذا الطبري اللي في إطار يوم الجمعة اليوم بألف سنة في أربعين سنة سنيننا في ضمن ألف سنة لأن اليوم كامل في ألف سنة وفي ذاك اليوم خلق آدم ونفخ فيه الروح وعصى إبليس السجود له ثم أزل له وأكل من الشجرة كلها كانت يوم الجمعة قال وحدثا عن حسن بن بلال قال حدثنا أحمد بن سلم عن سليمان التين عن أبي عثمان المهدي عن سلمان الفارسي قال خمر الله تعالى طينة آدم عليه السلام أربعين يوما ثم جمعه بيديه الله أكبر وهذا تفسير لمعنى قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أنه خلق بخلقه بي بيدي إذا القلف المجامع هو فخرج طيبه بيمينه وخبيثه بشماله ثم مسح يديه إحداهما على الأخرى فخلط بعض فخلط بعضه ببعض ومن ثم يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب قال المصنف وفي الأسماء التي علمه قولان أحدهما أنه علمه كل الأسماء وهذا قول ابن عباس سعيد بن جبير ومجيد وقد تدري والثاني أنه علمه أسماء معدودة لمسميات طبعاً قول هذا القول أول هو الصواب والذي دلّت عليه النصوص لذلك في حديث الشفاعة يأتون إليه يقول يا آدم علمك الله أسماء كل شيء ما علّه علمك الله ماذا علمك الله عز وجل أسماء كل شيء فهو تعلم أسماء كل شيء إيه نعم فلذاك القول ما معنى أسماء كل شيء يعني كل شيء يعرف آدم جاف الأثر حتى يعرف الضرطة والفسوه هذا شاف في أثر ابن عباس عرف أسماء كل شيء أي شيء علمه الله أسمعه بما فتح الله تعالى عليه إذا هذا القول قول أعم وأشمل هو الموافق لأحديث المرفوعة في خلق آدم أن الناس لما يأتونه في الشفاع يقولون له عليه الصلاة والسلام خلقك الله بيده وأزددك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء قال ابن عباس حتى الفسوى والنفسية وكذا والثاني أنه علمه أسماء معدودة لمسميات مخصوصة يقول المصنف وفيها أربعة أقوال ما هي الأسماء المخصوصة؟ قالوا ألا ما أسماء الملائكة هذا قال أبو العالية. وكان الطبري مال له نقول بعيد. الطبري مال له لغويا قال لأنه ثم عارضهم على الملائكة فهم هنا ضمير ليرجع لمن يعقل. وإذا قلت علمه كل شيء ففي ذلك أشياء لا لا لا لا, لا, لا تعقل كما تقول فسوا أو كذا. فهذا حقيقة كلام في نظر لأنه ثم عرضهم يعني رجوع الضمير على من يعقل ومن لا يعقل أولا وهذا دلت على الأثر كما تقدم في حديث النبي المرفوع صلى الله عليه وسلم الشاهد قال هنا والثاني أنه علم أسماء الأجناس يعني الأسماء العامة جنس الإنسان الملك الجن الطائر لكن غير كلام السلف علموا أسماء كل شيء لجهة التفصيل بالأفراد بالتعيين هذه كذا ذي كذا سماء هذه أرض هذا خيط هذا إبرة هذا الطائر هذه ضرطة هذه فسوا اسم كل شيء هكذا الأثر علموا كل شيء والثالث يعني مما هو في الأرض أنه علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب انخصصا بالجانب الدواب والهوام والطير قال قاله الكلب ومقاتل من قتيل والرابع علم أسماء ذرية قال ابن زيد قولوا ثم عرضهم يعني عيان الخلق على الملائكة وهذا يرجع للخلاف فيما تقدم عرض هنا الصواب أنه عرض عليه عرض على الملائكة أسماء كل شيء التي علمها لآدم قال ابن عباس الملائكة هنا هم الذين كانوا مع إبليس خاصة قولوا تعالى أنبيؤوني يعني أخبروني قولوا تعالى إن كنتم صادقين في قوله حدوما إن كنتم صادقين أمني لا أخلق خلقا هو أفضل منكم وأعلم قاله الحسن والثاني اني أجعل فيها من يفسد فيها قالوا صدي عن أشيح قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم قولوا تعالى قالوا سبحانك, قالوا سبحانك قال الزجاج لا بين أهل اللغة أن التسبيح هو التنزيه لله تعالى من كل سوء وفي الموسوعة عبد الله بن عباس في قول لا علم لنا تبريا منهم من علم الغيب إلا معلمكنا كما علمت آدم قال المصنف قال الله تعالى يا آدم قال الله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسماء فلما أنبئهم بأسماء قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسماء قال أخبرهم وفي الهاء والميم من أسماء قولان أحدها حدهما أن تعودوا على المخلوقات التي عرضها قالوا أكثرهم والثاني أن تعودوا على الملائكة قالوا الربيع بن ونس وفي الذي أبدوه قولان حدوم قول أنه قولهم أتجعلوا فيها ما يفسد فيها ذكره الصديق الأشياحي والثاني أنه ما أظهروه من السمع والطاع لله حين مر حين مر على جسد آدم لما مر طائفة من الملائكة بجسد آدم قبل أن ينفخ في الروح وفي الجنة مصور فقال إبليس إن إن فضل عليكم هذا ما تصنعون سألهم إبليس قالوا لو هذا فضل عليكم ماذا تصنعون فقالوا الملائكة مطيع ربنا فقال إبليس في نفسه لا إن فضل فضلت علي لا أهلكنا ولا ان فضل علي لا أعصينه قالهم مقاتل وفي الذي كتموا قولا حدوما أن اعتقاد الملائكة أن الله لا يخرج خلقا اكرم أكرم منه قالوا الحسن والعاري وقد جاءه والثاني أنه ما أسره إبليس من الكبر والعصيان يعني في نفسه رواه السد الشيخ وبيقال مجيد بن جبير ومقاتل وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين قولوا تعالى وإذ قلنا للملائكة سجدوا وفي هؤلاء الملائكة قولا يعني هل هو كل الملائكة كل الملائكة في جميع السماوات ولا طائفة من الملائكة لأمروا بالسجود قال حدوما أنهما جميع الملائكة قال صدعنا الشيخ أشاخ شيخ دوما يروي السند عن مرن همداني عباس النباس مسعود وغير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والثاني أنم طائف الملائكة يروي عبد النباس القول الأول أنه جميع الملائكة هو ظاهر القرآن نعم فسجد الملائكة كلهم أجمعون شوف توكيد هذا كلهم أجمعون يعني توكيد على أنه المأمور يعني يدخل في هذا جبريل ميكائيل ملك الموت إسرافيل كل الملائكة ليس الطائفة فقط من ال، صنف من الملائكة كل الملائكة أمروا بالسجود فاستجابوا إذا جاء في بعض الأثر أن أول من سجد إسرافيل أول ما يعني بادر بال يعني بالجد السرعة يعني هو إسرافيل عليه السلام هذا جاء في بعض الأثر فكان كرامة له يعني والمقصود أنه ظاهر أخبار والنصوص يعني أنه الملائكة كلهم أمروا كل من خلق الله من الملائكة في جميع السماوات سبع مما سماه ربنا وإنما لا نعلمهم وأمنا بهم وبوجودهم عليهم الصلاة والسلام أنهم كلهم أمروا بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس واحده إبليس واحده فقط واحده إبليس قوله تعالى إلا إبليس أبلس من أبلس بمعنى تحير وكان اسمه عزازيل وكان اسمه حارس عبادته لكن سمي إبليس لأنه أبلس طاب في المعصية وابلس في الباطن قال في هذا الاستثناء قولان احدهما انه استثناء من الجنس يعني ابليس من الملائكه وهذا الذي عليه عامه الأثر فهو على هذا القول من الملائكه والملائكة اصنافين من الحن وفهم من الجن وكان من قبيله الجن قال ابن مسعود في روايه ابن عباس وقدروا ابن عباس انه كان من الملائكه ثم مسخه الله تعالى شيطانا والثاني أنه من غير الجنس يعني استثناء ظرا فهو من الجن لم يقوم من الملائكة إنما كان معهم فقط في العبادة لكن ليس من جنس الملائكة. قالوا الحسن الزوريو ذا شذوذ في الحقيقة. خالفه ما عليه عامة أثار الصحابة. قال ابن عباس كان إبليس من خزان الجنة وكان يدير أمس أمر السماء الدنيا. طبعا أمر إبليس إنه كان من خزان الجنة وفي أثار كان قاضيا في الأرض وإنه شارك مع الملائكة في قتال الجن لما أفسدت وهذا مشهور جدا يعني في الأثار والأخبار. قال الا ابليس ابى معناه امتنع واستكبر استفعل من الكبر وفي كان من الكافرين قولا أنهما أنها بمعنى صار قاله صار بمعنى ما أظهر والرواية الثانية أنها بمعنى الماضي كان من الكافرين صار من الكافرين صار من الكافرين كفر وبمعنى الماضي كان من الكافرين يعني كان في علم الله الكافر هذا ردوه للقدر قالوا مقاتل ابن العنباري لا تنافي بين القولين فقد كان في علم الله كافرا وصار من الكافرين لما امتنع بنفس العمل يعني أنه كفر لم يكن عن تكذيب وجهود وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شدتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة, وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة أي بالأكل لا بالدنوي منها وفي المنصور عبد الله بن عباس قال الرغد الهني وضع وكل من منها رغدا حيث شئتوا ماء قال لنصنفوا في الشجر ستة أقوى الشجرة هذه بعض الناس يقول لك هذا بحث يفيدنا نبحثوا شجرة لأكل منها آدم أولا هذا ذكرت في الآثار ثانيا سأبيه لك ما هي الفائدة ما تظن السلف لما يتكلموا على مسألة يعني في بعض الناس يظن هذه الأبحاث بحث إسرائيليات وبعضهم يقول فيها فائدة وهكي عرفت شجرة إيش المهم أنت يكون عبرة أنك تقتدي وكذا هذه طرق أولا السلف لا يذكرونه شيئا عبذا هذا مقام تفسير كلام الباري وصوبي لك الشيء الذي جاي له كثير معاصرين في هذه الشجرة لماذا عينت لماذا ذكرت السبب يعني أحدها ستة أقوى أحدها قول المشهور الأكثر عليه الأثر أنها السمولة وبعضهم قال الحنطة أيما والقمح. هي الشجرة وهو قول ابن عباس وعبد الله بن سلام وكعب الأحبار ومنبه وقتاد وعطي العوفي محارب من ديثار ومقاتل واضح أنه قول هؤلاء كلهم قالوا ليش قالوا شجرة هي السنب له طيب والثاني أنها الكرم روى عن ابن مسعود ابن عباس عبد جبير وجعدة بن هبير الثالثة أو الثالث أنها التين روى عن الحسن وعطى بن رباح وابن جريش والرابع أنها شجرة وقالوا لها شجرة العلم قالوا الصالح منا بس العلم، لا. والخامس أن شجرة الكافور مقلعة علي ابن أبي طالب، والسادس أنها النخلة روي على أبي مالك، وذكروا وقد ذكروا وجها سابعا وهو ابن أن قال هي شجرة، وقال شجرة الخلد، وهذا لا يعد وجها، قال لأن الله تعالى سماها شجرة الخلد أصلا، وإنما الكلام في جنسية من أي جنسية. قل فو، والأول أنها شجرة سومر أو الحينطة وقول أكثر أشار طيب، إيش الفائدة؟ قالوا وذا جاء في أثر أن الشجرة التي أكل منها آدم سيأتي في أثر بالعلي سنقرأه في كلامة بالعلي أحسن قال فتكونا من الظالمين فتكونا من الظالمين قال ابن الأنباري الظلم وضع الشيء في غير موضعه ويقال ظلم الرجل السقاء وإذا سقاه قبل أن يخرج زبده وقال ابو العالي ركزنا كان لها ثفل أو ثفل الشجرة هذه كان لها ثفل من بين أشجار الجنة فلما أكل منها قيل أخرج إلى الدار التي تصفح لما يكون منك يعني علة النهي أن هذه الشجرة ليستمبلوا الحنطة وفعلاً لما ترجع الحنطة الحنطة معروفة أن كما يقال كما تقول العرب الحنطة تلعب بالمعدة لما تأكل الحنطة وهذا يعرف من يأكل خبز الحنطة نحن لا نأكل الخبز هذا المشهور لكن من يأكل خبز الحنطة أو أكله أو جربه سيعرف أن خبز الحنطة يحرك البطن للخارج عز الله سمعين والجنة ليس فيها غائط وليس فيها بول لا يتغوطون ولا يبولون فلذلك ذكر السلف للشجرة إشار هذا المعنى كما قال أبو العالي لها ثفل بين أشجار الجنة إذا أكلت تلعب المعنى تحرك لك بطنك إلى الخارج ولذلك قال أخرج إلى الدار التي تصلح لما يكون منك يعني لا جنة ليس فيها غائط ولا بول لا نحن ذلِك، وفُوّم النقطة هذه ذلك لا يقول النقاد أن السلف إذا تكلموا ما يشهر نوعه وجنسه هذه من الأبحاث الالعبثية أو الفرعية أو الغير المفيدة. أنت لو تسكت تفيد الناس، السلف يفيدوا لما يتكلموا، وأنت لو سكت رام يستفيد الحمد لله. بعض الناس هو لو سكت لاستفاد الناس. وفي الموسوعة قال مقاتل سيلمان فتكون من الظالمين لأنفسكم يعني معصية. قال الله تعالى فأزل الشيطان عنها فأخرجهما من ما كان فيه وقلناهبطوا بعضكم لبعض عدو واضح ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قولوا تعالى فأزل لهم الشيطان عنه أزل لهم بمعنى استزللهم عقدي قم صنف وفي كيفية إزلاله لهما ثلاثة أقوى قال أحدهم كيف أزل الشيطان آدم كيف احتال عليه كيف اخرجه من الجنة كيف وسوس له في الآخر قل فوسوس لهما الشيطان قالوا أحدهم أنه احتال حتى دخل إليهم الجنة وكان الذي أدخله الحيه هذا جاء في أثر ابن عباس والسدي كابل الاحبار والثاني أنه وقف على باب الجنة وناداهما تعالى فجاءوا إليه قالوا الحسن كل بقدر الله والثالث أنه وسوس إليه ما وأوقع في نفوسهما من غير مخاطبة ولا مشاهدة قاله ابن إسحاق وفيه بعد في نظر هذا وإن كان مال إليه جماعة من المعجزة أيضا لكن المعجزة ماله إليه لغرض آخر في مسألة الجنة التي أوبت منها آدم لكن يقولوا إنه الوسوس يبليس كان في الأرض وآدم يعني كان في الجنة وكان وسوسه يعني من بعيد يعني جيت الخطاب يعني هذا القول فيه بعد الظاهر إنه دخل إلى إما إلى الجنة قد طرد منها طبعا دخل في الفم الحية في بعض الأثار وقال الأثار أنه معين باب الجنة فجاء إليه فقال لهما قولته كان ممنوع من دخول الجنة وبعد ذلك أكل من الشجرة والله أعلم قول تعالى وقلنا اهبطوا طيب ولما أكل من الشجرة طبعا هذا فصر بصورة عرفنا ماذا حصل في ستة أقوال أهدوما أنهم صرف إلى آدم وحواء والحي يعني هبطوا جميعا آدم وحواء والحي قالوا صنع بن عباس والثاني الى ادم وحواء وابليس عليهم الجميع حكى سد عبد بن عباس والثالث الى ادم وابليس قالوا مجيد والرابع الى ادم وحواء وابليس قالوا مقاتل واختلفوا هل اهبطوا جمله او متفرقين الذي دلت على الاثار انهم هبطوا متفرقين قال حدومه انهم اهبطوا جمله لكنهم نزلوا في بلاد يعني متفرقين في البلدان قالوا كعب وهب الثاني أنه أهبطوا متفرقين فهبط إبليس قبل آدم هبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بالأبلة قالوا المقاتل طبعا آدم أكثر الآثار دل على أنه هبط بالهند بجبل وحواء هبطت بجدة هذا دلت عليه الآثار إبليس اختلفوا بعضهم قال نزل بالأبلة بعضهم قال نزل بالبصرة الحسن البصري يقول ولذلك خرج خارج فين القدلية الحسن البصري يقول فأعوذ بالله صلى الله العافية فهذه اختلاف كل واحد نزل في الأرض يعني وروي على ابن عباس أنه قاله بطة الحية بن الصابين وفي العداوة المذكورة بعضكم لبعض العدو قالها هنا أقوى أحدها أن ذرية بعضهم أعداء لبعض قاله مجيد والثاني أن إبيس عدو للآدم وحواء وهما له عدو قالهم مقاتل ولكن في الأرض مستقر قال قولا حدوما أن المراد به القبور يعني لكم في الأرض موت استقررون في القبور حكى السوداء بن عباس قلت وهو قول ابن سعود أيضا كما في الموسعة والثاني موضع الاستقرار قال ابن علي وبن زيد قال ابن عباس إلى حين إلى فناء الأجري بالموت وفي الموسعة عبد الله بن عباس بسعود عفوا رضي الله عنه في قوله ومتاع إلى حين إلى يوم القيام وعبد الله بن عباس من طلق قريب ومتاع إلى حين حتى يصير إلى الجنة أو إلى النار قال مصنف. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قول تعالى فتلقى آدم من ربي كلمات تلقى بمعنى أخذ وقبل. وفي طيب هي تلقى بمعنى أخذ يعني تلقى من آدم ربه. طبعا شاف الاثر إنه كلمه الله تعالى وقال توبة يعني. وفي الكلمات أقوى لحدو أنها قوله تعالى ربنا ظلمنا انفسنا هذه الكلمات التي تلقاها وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكننا من الخاسرين قالوا ابن عباس والحسن والسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء الخرسان وعبيد بن عمير وأبي بن كعب بن زيد كلهم قالوا هذه الكلمة لجاء في صورة عرف ربنا ظلمنا انفسنا اعترف وقر وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكننا من الخاسرين فسأل الله التوى فجاب عليه والثاني أنه قال أي ربي ألم تخلقني بيدك ألم تنفخ فيي من روحك؟ قال بلى ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال بلى ألم تسجد لي ملائكتك وتسكنني جنتك؟ قال بلى قال أي رب ان تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ أني ترجعني؟ قال نعم حكى صدق بن عباس والثالث أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحملك ربي إني ظلمت نفسي وخير لي إنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير الرахمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتوب علي إنك أنت التواب الرحيم رواب أبن نجيح المجهد قولوا تعالى فتابع لي التوبة التوب الرجوع قال تعالى قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قالوا في المراد بالهدى أنه الرسول قال ابن عباس المقاتل وقوله تعالى فلا خوف عليهم والمعنى فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب ولا هم يحزنون عند الموت والخوف لأمر مستقبل والحزن لأمر ماضي قال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك النار لهم فيها خالدون فيها ثلاثة أقوى أحد أن العلامة فمعنى آية علامة من قطاع الكلام الذي قبله والذي بعده وذا اختياره في تسمية الآية آية يعني أو تسمية الآية أو في معنى الآية بمعنى العلامة والثاني أنها سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن طائفة من والثالث أنها سميت آية لأنها عجب وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأ على مبينته كلام المخلوقين وهذا كما قال كما تقول فلان آية من الآيات عجبنا العجائب ذكره ابن العنباري وفي النسوع والذين كفروا عن قتادة من طريق سعيد قول والذين كفروا قالوا مشركون من قريش وكذبوا بآياتنا قال سعيد بن جبير بآياتنا القرآن من طريق السد أما آيات الله فمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يك أصحاب الناري هم فيها خالدون نبي لي بن عباس من طريق بن سحق بساندي ولا يك أصحاب الناري هم فيها خالدون أي خالدون أبدا أي خالدون أبدا طبعا هنا فقط إلى مسألة أن قوله تعالى قلنا بط منها من هنا إم من الجنة والذي أري عامة الآثار السلف رحمهم الله أن الجنة هنا جنة الخلد التي في السماء. وقد صفصت بعض الملاحدة والفلاسفة والمعتزلة بأن الجنة التي أهبط منها. أقول جمهد مصفوان أيضا أن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة في شرق الأرض. في رو في رو في روبة أو في آه في آه في روضة عالية. وضع في روضة عالية في مكان هكذا عالي. بستان في الأرض في شرق الأرض سموهما ما سند أو هكذا اسم قالوا في شرق الأرض رو رو روضة هكذا عالية أرض قالوا كانت عالية فكان فيها هذه الجنة التي أحبط منها ليست في السماء وهذا قول المعتزلة والجهم والصفوان ولأنهم يرون الجنة العدل لم تخلق وجنات الخلد لم تخلق يرونها لم تخلق وهذا التكذيب بل الصواب الذي ليس نحكيه على أنه خلاف محتمل كما زع عن بعض الناس وذلك بعضهم حكى الخلاف حكى الخلاف المسألة وفي هذه الحكاية خلاف نظر، بل الظاهر أن الخلاف المسألة وهذا الظاهر الأثار بين أهل السنة والحديث والقبلة وبين الظلالق سواء من الملاحد والفلاسفة أو من الجهمية والمعتزلة أن يقول الجنة هي في شرق الأرض واستدلوا بأدلة طبعا ما هي أدلة على أن الجنة جنة الخلد الظاهر قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الجنة جنة الخلد ولما يأتي المسلمون ليستفتح لهم في الجنة ويطلبوا من آدم يستفتح لهم كما يصح مسلم من هديس حذيفة رضي الله عنه يقول هل أخرجكم منها إلا خطيئتي هم يقولوا استفتح لنا جنة الخلد فيقول لهم هل أخرجكم منها إلا خطيئة خطيئة أبيكم وفي حديث المحادثة يقول موسى لأدم عليه الصلاة والسلام أنت أبونا آدم عليهما جميع صراط السلم أنت أبو نعيم الذي أخرجنا ونفسك من الجنة حاضر هم احتجوا بدليل أنا أراه يعني أوراه دليلا يعني يلوموا عن غباء قالوا طبعا دلتم لغوية وكذا هذه لا نناقش الآن سياق ناقش شوات لكن أريد أن أنبى هذا النقطة فقط وكأني بابن القيم توقف في المسألة أو قال أنا بحث كثير وكأنه وراء الخلاف ولذلك بعث لي مرة واحد قديماً أعرف راجع عنها ولا ذا قوله لأن هذا الرجل عنده أقوال كثيرة في مسألة عقد إنه الفوزان يقول مسألة خلافية بين السلف وقول في من قال جنة غولد في من قال جنة في الأرض وهذا لا, لا تجد هذا لهذا الآثار في عند السلف آثار صحيحة لا توجد منذ بن سعيد البلوطي رأس مرؤوس الاعتزال وصنديق الأندلسي في رسالة في ذلك وكان الحاكم الجشمي تفسير من المعتزلة وقالوا في أخبار ولم يذكر أخبارا عن السلف لم يذكروا في شيء وإنما احتجوا بحجة مثلا قالوا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كيف تقول آدم دخلها إذن آدم رأى ما فيها والجنة فيها ما لا عين رأت قالوا إذن هذا يدل على أن ليست الجنة هي جنة الخلد وهذا عقل كلام باطل لأن الجنة اسم جنس لجنات من الجنة ما رآه المخلوقون في الدنيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أشياء سواء في الرؤية أو في اليقظة صلى الله عليه وسلم وعرض عليه من طعامها فهم القصة كيف وعرض عليه من طعام عليه الصلاة والسلام في صلاة كسوف رأى الجنة والنار واطلع على الجنة والنار بل دخل الجنة عليه الصلاة والسلام في بل في سنن يبي داود بسناد صحيح أن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة قال لي جبري أذهب فانظر إليها فقال يا ربي لا يراها أحد إلا سألها جبري رأها إذن من الجنة ما رأاه البشر أما هناك نعيم عالي في الجنة هذا لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وهذا الذي جاء في الحديث فيها ما لا عين من الجنة ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عليه وأتو به متشابه فإن قوله تعالى وأتو به متشابهة تقدم معنا أنه يعني في بعض الجنس المطعم وجنس المشرب وجنس بعض المناكح علمناه أنه موجود في الجنة لكن في نعيم في الجنة لا يعلم به أحد الا الله سبحانه وتعالى اذا قال فيها ما لا علم ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر شاهدوا لاي لاحده ملاحده يبحثون لمساله حقيقه مسألة ما وجدت فيها اثار دل الخلاف اصلا بل الشائع الذائع ان الذين خالفوا هم الجهم بن صفوان كما نصر ذلك سكت بن الجوزي ذا قوله وقول المعتزله كما ينصره الزمخشري في الكشاف والمنذر بن سعيد البلوطي في تفسيره والحاكم الجشمي وغيره من رؤوس الاعتزار الأصفهاني مسلم صاحب التفسير لاعتزاره كل هذا ينصرون هذا القول ويحكيه بعض زنادقة الأشاعر على أن المسألة خلفية والذي يظهر من آثار السلف وتقريراتهم المستفيدة حفظكم الله وسلمكم أن الجنة هي جنة الخلق ليست لم يأتي أن جنة في الأرض ولا أن في رابية عالية ولا في روض عالية ولا هذا كله لا أعلمه والله تبارك وتعالى عليحكم لذلك هذا إجماع يعني ما أحد خالف في هذا ولذلك حتى صفات الجنة حتى صفات كالجنة اللي دخله آدم صفة الجنة إن لك فيها ألا ت... إن قال الله عز وجل إن, إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى وأنك لا فيها ولا تضحى وهذه صفات الجنة ليس فيها شمس تحرق وليس فيها جو ليس فيها عطاش كل أدلة تدل على هذا المعنى لذلك هذا من الأبحاث بعض الناس قلوا مباحث الخلافية بين أهل السنة أنا قلت هذا قرأ موجود في كتاب مجتع دار السعادة ابن القيم أنه عدى مسألة خلافية وكذلك أيضا سمعت مرة صوتية لصالح فوزان وصوتية العبد الكريم الخضير يعدون مسألة خلافية بين أهل السنة بل بعضهم كمحمد حسان في كتابه ما اختلف فيه أهل السنة في العقيدة ذكر أنه من مسائل اختلف فيه أهل السنة في العقيدة جنة آدم حالية في الأرض أم في السماء؟ وليس خلافا. ودعنا ذكر فيها زندقات زندقاتنا. قلنا أشياء مختلفة فيها. هل العذاب القبر يكون على الروح والجسد ولا على الروح فقط ولا على الجسد فقط؟ قال خلاف بين أرسنال صحيح أنه خلاف بين أرسنال وعتزيل. بل أرسنال مقرن أن العذاب على الروح والبدن وليس على الروح فقط كما قال ابن حزم وغيره وليس على البدن فحسب. ووزعم أنها مسألة تنخيل فيه لذلك ولا لا يحررون عفانك لا وياكم السمعين اكتفى هذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا